إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات سِوَاءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ قبل طلوع الشمس وقبل الوروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود தய யூ நதி ஸ்யஹ نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسيرا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 بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان مَا مَتُعَدُونَ لَصَادِق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِع